الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط من النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تبلو. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عز Uh oh!